وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم فاعتما أجاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من يَقُولُ لِكَ وَجَعَ الَّذِينَ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَنْشُرُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا يُرِيَنَّكَ عَذَابَ الَّذِينَ عِذْبُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّىَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْهِ الْحِسَابُ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 يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفاء لمن عقب